بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته تكلم قارن بين المعتزلة وبين الجهمية في ثلاثة أمور الأمر الأول الصفات، والثاني القدر والثالث، آه، الأسماء والأحكام، الوعد والوعي، أي، الأسماء والأحكام، فماذا قال في بالنسبة للصفات؟ أن المعكز الأحسن حالاً من الجميع في في في الأسماء والصفات، فالمعكز اللي يسبتون الأسماء والصفات، والمجانيين الجميع ينفون الأسماء والصفات، هم أحسن من منهم. يعني هل هل من الذي ينفيها وهل اثباتهم الأسماء والصفات هو الاثبات المطلوب؟ ما. ذكر يثبتون اي معنوية؟ الحياة والعلم, أي الحياة والعلم والقدر والعلم والقدرة. طيب لكن يقول الشيخ وين كانوا يفسرونها بغير سيبقى التفسير, سيبقى التفسير الصحيح؟ ده. طيب والقدر كيف ال ااا؟ إن إن تطلع أفضل من مرجع قد لأن لأنهم يث العبد شيخ. ولكنهم يجعلون هذه المشيئة مستقلة مستقلة مطلقة ليست تحت مشيئة الله عز وجل أما المرجئة فإنهم لا يكون مشيئة الله عز وجل لا يجعلون الله عز وجل مشيئة يقولون العبد يكون العبد لحظة هل هاي هالجهمية جبرية, جبرية, جبرية يغلون في إثبات في إثبات المشيئة العبد المعتزله هم اللي يغنوا ايه في نفي يقولون ان العبد كذلك اريشه في محضره احسنت وليس له اراده ولا عمل وانما يسمونها كسبا والكسب كما اي كما يذكر العلماء انهم لم يستطيعوا ان يفسروا الوعد والوعيد المعتزله المعتزله ها؟ يعظمون الأمر والنهي والعول هو الوعد الوعيد مع ان كارم القدر وهم أفضل من الجهمية في هذا الباب لأن من الجهمية حين أثبت القدر ونفور الشرع وقع في ثلاثة محلية هذه نبينا الصدير لكن هنا المعتزل عظم الوعد والوعيد حتى بلغ بهم الامر من الغلو ان كفروا مرتكب مرتكب الكبيرة اولئك عكس هؤلاء الجهميه قالوا الايمان هو المعرفه اي فغلوا في الارجاء فصاروا لا يبالون بالذنوب ولا اي فالجهميه اشد ظلال من المعتزله ويتضح ذلك من خلال اربعه امور او خمسه نعم ان تعظيم ال اثبات الامر والنهي والوعد الوعيد مع انكار القدر هو اخطر شرا من اثبات القدر مع اخلاف الوعد والوعيد مع عدم اثبات الوعد والوعيد والامر والنهي وهذا يؤثر التهاون في الطاعات وفعل, في المعاصي وفعل المعاصي وفعل المعاصي هاي احسنت في اتهام الله بالظلم الله التهاون اتهام الله بالظلم اي نعم اتهام الله بالظلم الله والسلام في شيء اخر يعني اتضح ظل تظهر اولا نعم الجميع في اسماء صفات المعتزله يثبتون الأسماء لكنهم ينفون الصفات فهؤلاء خفوا من أولئك من هذا الوجه الذي يقول بالأمر النهي أشبه بالمجوس بخلاف أولئك الذين لا يقولون بالأمر النهي فهو لا أشبه المشركين إيه والمسرّكين شر من هؤلاء سنت جزاكم الله خير آه طيب نحن ذكرنا او قرانا جميعا القاعده وانما يظهر من البدع اولا ما كان اخف وكلما ضعف من يقوم بنور النبوه وقويه البدعه فقلنا لكم ان كتاب النبوات في كلام يعني نستفيد منها نوعيه أيه نعم وجزاه الله خير ابو عمر ارسل لي رساله يذكرون كم خمس مية ولا سبعمية؟ أسأل كنا أنت خمس مية وسبع سبعين خمس مية وسبع سبعين طيب يقول هنا خمس مية وسبع سبعين وتكلم عن حدوث حدوث الفراق وأن القدرية حدثت في آخر الصحابة تكلم فيها ابن عمر وابن عباس وواثله وغيرهم يقول صراحة. ها صراحة. يقول اما الجهميه نفات الاسماء والصفات فانما حدثوا في اواخر الدوله الامويه يعني بعد انقراض بعد انقراض عصر الصحابه رضي الله عنهم عزيز. عدنا المحقق يقول انظر منهاج السنه النبويه واحد ثلاثمائه وتسعه يعني نتكلم عنها قال وكثير من السلف يعني ميزة كتاب النبوات تحقيق الشيخ عبد العزيز الطويان ميزته انه ذكر مواضع هو لم يستقصي لكنه ذكر مواضع تكلم عنها الشيخ عن هذه المواضع في كتب اخرى يعني تستفيد منها لكن ما استقصى يعني كامل يقول فإن ما حدث في أواخر الدولة الأموية وكثير من السلف لم يدخلهم في الثنتين وسبعين فرقة منهم يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك قالوا أصول البدع أربعة الخوارج الشيعة القدرية المرجئه فقيل لهم الجهمية فقالوا ليس هؤلاء من أمة محمد ولهذا تنازع من بعدهم من أصحاب أحمد وغيرهم هل هم من الثنتين وسبعين على قولين؟ ذكرهما عن أصحاب أحمد أبو عبد الله بن حامد في كتابه الأصول والتحقيق هذا كلام شيخ الله ان أن المحض المح وهو نفي الأسماء والصفات كما يحكى عن جهم والغالي من الملاحدة ونحوهم ممن نفى أسماء الله الحسنى كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأما نفي الصفات مع إثبات الأسماء كقول المعتزله فهو دون هذا اسمع الكلمة اللي عقبة يقول لكنه عظيم أيضا يعني لا تصورني أقول تقول هؤلاء أخب معنى أنهم ما ارتكبوا بدعة عظيمة لا ارتكبين لكن بالنسبة لما هو أعظم منه قال ولكنه عظيم أيضا وأما من أثبت الصفات المعلومة بالعقل والسمع وإنما نازع في قيام الأمور الاختيارية به يعني أثبت الصفات الذاتية ونازع في الصفات الفعلية الاختيارية كابن كلاب ومن تبعه فهؤلاء ليسوا جهميه بل وافقوا جهما في بعض قوله وإن كانوا خالفوه في بعضه وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والحديث وكذلك السالمية والكرامية ونحو هؤلاء يوافقون في جملة أقوالهم المشهورة فيثبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدر في الجملة ليسوا من الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات وهم ايضا يخالفون الخوارج والشيعة فيقولون بإثبات خلافة الأربعة وتقديم أبي بكر وعمر ولا يقولون بخلود أحد من أهل قبلة في النار لكن الكرامية والكلابية وأكثر الأشعرية مرجية وأقربهم الكلابية يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان والأعمال ليست منه كما يحكى هذا عن كثير من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وأصحابه. وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب، لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث انتبه للنقطة هذه يعني المشهور عندنا. أن الأشاعرة مثل الكلبية هذا المشهور، فانظر كيف الشيخ يعني ينبه يقول لا ليس ليس هذا هو الصحيح، يقول أنهم يوافقون في قوله في الإيمان المعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب. لكن قد يظهرون مع ذلك قول اهل الحديث ويتاولونه يعني معناه ان المفهوم اللي عندنا عن الاشاعره ليس هو الصواب يعني الصواب الكلابيه ومرجئة الفقهاء وانا كنت اظن ان الاشاعره مثلهم لكن يقول يظهرون قولا ويخفون قولا اخر وهذا معروف عن الاشاعره يعني في غير هذا مثل القول في القرآن يقول لا تقول مخلوق إلا في مقام تعليم يعني يعني يخب فيه مثل طريقة الصوفية في إخفاء عقائدهم اللي خاصه أصحاب الحلول والاتحاد يقول عليه رحمة الله لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولونه أي ويتأقولون بالاستثناء على الموافاه فليسوا موافقين لجهم من كل وجه وان كانوا اقرب الطوائف اليه في الايمان وفي القدر ايضا يعني اكتبوا هذه اقرب الطوائف لجهم في الايمان وفي القدر هم الاشاعره صفحه 580 عشان لو بغيت ترجع اقرب الطوائف في في الايمان والقدر واحد النبوات واحد صفحه 580 قال فانه يعني جهم راس الجبريه يقول ليس للعبد فعل البت والاشعري يوافقه على ان العبد ليس بفاعل ولا له قدره مؤثره في الفعل ولكن يقول هو كاسب ها احسنت وجههم لا يثبت له شيئا لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس إنه لا يعقل فرق بين الفعل الذي نفاه والكسب الذي أثبته أي وقالوا عجائب الكلام ثلاثة طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعر وأنشدوا مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدن إلى الأفهام الكسب عند الأشعر والحال عند البهشمي وطفرة النظام لأن الأشعر لما نفوا الصفات البهشم أثبت الأحوال بدل, بدل الصفات قالوا أما الكرامية فلهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحد قالوا هو الإقرار باللسان وان لم يعتقد بقلبه قالوا المنافق هو مؤمن لكنه مخلد في النار هذه مرت معنا أي ويقول عليه رحمة الله في صفحة 84 بعد أن انتهى من كلام الفرق اكتب كلامه هنا إذ المقصود هنا يعني المناهل المناهل المقارنات هذه اقصد منها شيئا هو مر معنا في الدرس الماضي بس كون صو يعني يكون بلفظ الشيخ اجود يقول اذ المقصود هنا ان طوائف اهل البدع من اهل الكلام وغيرهم ان طوائف اهل البدع من اهل الكلام وغيرهم ليس فيهم من يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في اصول دينه ليس فيهم من يوافق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أصول دينه لا فيما اشتركوا فيه في فيما اشتركوا فيه ولا فيما انفرد به بعضهم يعني كأنه يقول, يقول الميزان قال الله قال رسوله، فهم الصحابة فالمقارنه ذي كله توضح قربهم وبعدهم عن منهج السلف الصالح طيب اجماعهم حجه ولا ما هو حجه قال فانهم وان اشتركوا في مقالات فليس اجماعهم حجه هم عندهم كثير ما يذكرون الاجماعات أي اجماعاتهم هم ومر معنا قرانا لكم كلاما بعضهم إن الرازي إذا ذكر الإجماع يقصد ثلاثة أشخاص، هي. لكن الناس إذا قال قر... إجماع، أي والله الإجماع يصير له هيبة، لكنه لا ما يدري شو المصطلح حقه. يقصدون بالتلبيس ها؟ يقصدون بالتلبيس. يقصدون بالتلبيس لأنه عندما تقرأ قال قر... إجماع، والله له هيبة الإجماع ما هو سهل أحد خالفه. <سؤال> أي, <سؤال> أي. <سؤال> أي لا يفسرونها بتفسير احد السنه في يقول الشيخ اللي يحكون الاجماعات على على كلام عكس هو المجمع عليه عكس هو المجمع عليها. حتى حتى حتى ها وغلوه وغلوه وغلوه وغلوه وغلوه عجيب هذا مصطلح عنده عجيب هم البعضهم لهم مصطلح مثل ابن هبيرة إلى قال اتفقوا يقصد الإجماع الأربعة بس هل هل يقول اتفقوا ولا يقول أجمعوا؟ الله ينسمع هذا الشيخ ها سمعت أحد المشايخ قال إنه في بعض المواضع النور رحمه الله تعالى يقول بالإجماع يكون يقصد إجماع الشافعي ما أدري لاحظ لي لي يضطر في الضب كذا لكن النور الأصطف في النور لا يقصد إجمال العامة إجمال الأولمان إن ينشر أحيان بعضهم هم النور إيه الفرق يعرفه. إذا بلا في إيه هو لازم معرفة الإصطلاح ترى هي مهمة المجموعة تكون أدري أنا أقول يعني يحتاج تأكد يعني هل هذا أصطلاح؟ الشيخ عبد الرازق كان يخالف في هذا في لكن الشيخ هذا اللي قال كالإجماع تستطيع تستفسر منه أي إذا كنت تستطيع شيء تستفسر منه هل قال لي وقلنا الموضع هل قال لي وقلنا الموضع ذكر فيه يعني شوف سبحان الله ما تري والشيخ عبد الرازق قوله في هذا حجه اذا اصول فقه هو ف... لكن مع ذلك ننتظر حتى تعود إليه امم لكن صحيح الكلام قال في خلاف في المهم أنه تراجع أكثر المؤلف علينا وعليه وعلى شيخنا رحمة الله ومغفرة المرضات يقول فهؤلاء المتصوفون صفحة مية خمس وتسعين الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم أولئك يشبهون بالمجوس وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شر من المجوس هنا في عدة أشياء نريد أن ننظر فيها القضية الأولى ذكرها شيخ الاسلام في جامع المسائل المجموعة الثانية صفحه 86 يقول اصناف المتكلمون اصناف المتكلمين في علوم الحقائق ثلاثه هذه اصناف المتكلمين في علوم الحقائق ثلاثه الاول الاولون اهل الحقيقه الدينيه الشرعيه الدينيه الشرعيه الذين يتكلمون في حقائق الايمان شوفنا وش يقول عليه رحمه الله صفحه 86 وثمانين صفحه سته المجموعه الثانيه صفحه سته وثمانين يقول كالحب في كالحب لله والتوكل عليه ولعلها أي نعم الحب لله نفسه جل له على ذاته كالحب لله والتوكل عليه وإخلاص الدين له والخوف منه والرجاء له والصبر لحكمه والشكر لنعمه ونحو ذلك من حقائق الدين مما يوافق الكتاب والسنة اكتب لي بعده يقول فهذا أهل طريق أولياء الله المتقين وحزبه المصلحين وعباده الصالحين هذا الصنف الأول اليوم أهل الحقيقة الدينية الشرعية الذين أخذوا بما في الكتاب والسنة فهؤلاء هم أي هم خير الناس الثاني يقول من خاض في حقائق الدين بمجرد ذوقه ووجده ورأيه في حقائق الدين بمجرد ذوقه ووجده ورأيه سواء وافقه الكتاب والسنة أو لم يوافقه يقول في الفتاوى عشر مية وتسعة وستين عشر مية وتسعة وستين بس لو ودي تسمعونه 169 و170 واش تمر يشرح فيها بس نحن نريد ان نقرا شيئا منها قليل يعني يقول واصل الظلال من ظل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع امر الله فان الذوق اكتبوا هذه لانهم كانوا يمشون على اذواقهم قال فان الذوق والوجد ونحو ذلك ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد لان هذا رابط اي ما الرابط فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته مثل الأحلام أحياناً تجد فكر في موضوع اتمنى إذا نام ثم ذكر الشيخ أهل الخير والاستقامة قال أهل الإيمان لهم من الوجد والذوق مثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ثم استمر الى ان قال واما اهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه واما اهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيين لسفيان بن عيينه ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم يعني ما السبب اللي يجعلهم يحبون هذه المحبة قال أنا قوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجلة بكفرهم نسال الله العافية والسلام قال فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله وذكر آيات ثم قال ولهذا يميل هؤلاء الى سماع الشعر والاصوات التي تهيج المحبه المطلقه التي لا تختص باهل الايمان حتى بعض الصوفيه يقولون نحن نسمع القران ولا نتاثر ونسمع القصائد فنبكي ولا تأثر لأنهم عودوا أنفسهم عليها نسأل الله العافية تكلم مرها شيخنا الله يغفر الله يرحمه الشيخ عثمين عن النشيد قال النشيد ما ينبغي لغال فيه بهذه الكثرة يعني ترى معنى كلام الشيخ ما ينبغي لغال فيه بهذه الكثرة النشيد يعني ما عرف في زمن السلف إلا عند العمل وعند في الأسفار اذا تعبوا ينشطون انفسهم فيه فقط اما ان يكون النشيد وسيله من وسائل الدعوه فلا لانه مر فتره اذا شخص صاحب اغاني قالوا نعطيه نشيد خالوا يصير فيقول النشيد ما يصلح قلبه اعطوه قران فهنا يقول فلذلك يعني الشيخ الله يخلو الرحمن عدل شيء موجود كان خطأ موجود عدله بهذه الطريقة ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة اللي إيش مطلقة في كل شيء قال التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الأخوان ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة يعني ما لا يصلحون أحوالهم بما أنزله الله عز وجل فلذلك يضيعون نسال الله لكم العافية والسلام الثالث من المتكلمين في علوم الحقائق من تكلم او وقف عند الحقيقة الكونيه القدريه فالنتيجه يقول شيخ الاسلام فالنتيجه انه لم يميز بين اولياء الله وأعداء لانه هو وقف عند الربوبيه والقدر فقط قال ولا بين طاعته ومعصيته ولا بين ما يحبه ويرضاه وبين سائر ما قدره وقضاه فهؤلاء اهل ضلال وتعطيل قد حققوا التوحيد اكتب هذه قد حققوا التوحيد الذي اقر به المشركون قد حققوا التوحيد الذي اقر به المشركون ولم يدخلوا في توحيد الله ودينه ولم يدخلوا في توحيد الله ودينه الذي كان عليه الانبياء والمرسلون ثم عاد قال فإن انتقلوا من ذلك إلى الحلول ووحدة الوجود او وحده الوجود والالحد فقد صاروا من اعظم اهل الكفر والإلحاد وهؤلاء فيهم من الإشراك بالله والمخالفه للدين ما لا يعلمه الا الله عز وجل كما قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع ثم عاد تكلم عن القطب والوتد الوتد وش انايف الصحيح الصحيح. إيه الوتد هو المثبت لغيره اوتاد وأخطاب وأبدال ما أشبه ذلك. إيه يعني أنت تثبت الدينك شوف الوتد يثبت لك دينك. إيه يتكلم والغوث وال. هنا أن أصناف المتكلمين في علوم الحقائق كم. ثلاثة. طيب. ها؟ مسح ما ينبغى المسح مثل هذه الأمور خطير ترى مثل بعضهم أنت جاي من المدينة أنت مستحبك أعوذ أن فيك هذا ما يجوز هذا. يعني يتوسعون بعض الناس في المادح يعني الى درجه انها مذمومه الحقيقه وربما ياثم الانسان عليها الشيخ الاسلام ذكر فائده هذه قد تكون خارج الدرس بس سجلوها يعني يقول اهل الكلام يقولون عن الصفات أن نفوض معناها الى الله عز وجل لا قلت لهم قال في في غلط قال لا احنا المعنى نفوضه إلى الله عز وجل قال مع اعتقادهم نقيض مدلوله ثم لا فوضته وما اعتقدوا شيء ولا لا شيء يعني ما نفوض هل اعتقد شيئا؟ ها خلاص لكنهم يقولون نفوض ويعتقدون نقيض مدلول الآية الفتاوى عشرة مية وتسعة وستين طيب وش معنى الفرق والجمع وجمع الجمع هذه تدخل في موضوعنا معي هذا الكتاب ما كتاب هذا يا شيخ عبد الرازق تقديس الأشخاص الفكر الصوفي. الصوفي للشيخ محمد أحمد الوحد هذه رسالة ما أدري هي دكتوراه أو ماجستير لكنها ذكر فيها كلام طويل عن افعالهم ولو لو عندنا فرصه قرانا اكثر مما نريد نقراها الان لكن الفرصه قليله لكن نقرا شيء بسيط لا مجلدين صفحه 470 مئه وسبعين اي المجلد الاول صفحه 470 مئه وسبعين أي تقديس الأشخاص في فكرة الصوف يقول أما عبارة الجامع فمعناه عندهم شهود الحق بلا خلق اللي مر معنا في الدرس الماضي أنا. ما يشهد الخلق ما يفكر في خلقه لا ما يشهد لا يتذكر إلا الله عز وجل كما يظنهم وأنا ما أظن هذا يحصل لكنهم يقولون هذا الثاني الفرق وهو الاحتجاب احتجاب بالخلق عن الحق بالخلق عن الحق عده شرحه نقل لكم شرحه قال إن الصوفي في سيره وقبل وصوله إلى غايته العظمى التي هي وحدة الوجود أو وحدة الوجود تعتريه فترات مختلفة بين وقت واخر فيرى احيانا أن كل ما في الوجود من المظاهر والكائنات إنما هي تعينات وتجليات للرب فيقول إن الكون كله واحد لا فرق فيه بين خالق ومخلوق وهذا هو الجمع ثم تنقشع هذه السحابة فيرى فجأة عكس ذلك فيقول إن هذه مخلوقات مختلفة متنوعة وهي غير خالقها وهذا هو الفرق يعني الفرق عندهم مرتبة تأتي بعد الجمع لكنها يعني يفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق قال فلا يزال الصوفي على ذلك حتى يستقر في نهايه المضافة الى الجمع ومن هنا يرى القشيري ايش كتابه اسم كتابه الرساله طبعت الرساله هذه يقول القشيري صفحه 65 وستين ومعه الشريف الجرجاني في التعريفات صفحه 77 وسبعين يقول ان الجمع والفرق لا بد منهما للعبد ان الجمع والفرق لا بد منهما للعبد فان من لا تفرقه له لا عبوديه له ومن لا جمع له لا معرفه له هذه بحسب رايهم هم ولا هذا كله لا ليس بصحيح يقول هذان الشيخان رغم انهما وصف الفرق والجمع بأنه بانه لا بد منهما إلا أنه يعود إلى حكم مرحلي فقط عندهما وعند غيرهما من الصوفية فلا يلبث الصوفي أن, يعبّى أن يعبر ذلك الاضطراب بين الفرق والجمع فيثبت فيثبت أخيرا في مشهد الجمع يعني جمع ما يشهد الا الله عز وجل ثم فرق يشهد الرب ويشهد المخلوقات ثم جمع آخر لكن عاد فيه أعلى من الجمع الآخر وهو جمع الجمع. قال أما جمع الجمع عند الصوفية فيرون أنه مقام آخر أتم وأعلى من الجمع. فان جمع الجمع فإن جمع الجمع هو الاستهلاك بالكلية. والفناء عن سوى الله عز وجل وهو المرتبة الاحديه يقول استمع إلى الشيخ علي محمد وفا وتعليقه على عبارة أبي يزيد هذا الشيخ علي محمد من المشيخ الصوفية يقول قال أبو يزيد حججت فرأيت البيت ولم أرى رب البيت هذه الحجة الأولى رأى الكعبة لكن ما رأى الله قال ثم حججت ثانيه فرأيت البيت ورايت رب البيت أي جمع ثم حججت الثالثة فرأيت رب البيت ولم أرى البيت أي فني في شهود الرب جل وعلا قال علي وفى لو أن أبا يزيد عرف الحقيقة حق معرفتها لانزل كل شيء منزلته ولم يغب عنه أن الكل واحد إذا رأى العدد ولا غاب عنه العدد إذا رأى الواحد طبقات الشعراني اثنين ستة وخمسين فأعده الشيخ يعلق الشيخ أحمد الوحيد يقول فأبو يزيد هنا تدرج في الطريق حتى وصل إلى الوحدة المطلقة أو جمع الجمع فلم يعد يرى الفرق وهذا وجه انتقاد الأخير لمقامه حيث غاب عنه الفرق فأعلى المقامات عند الشيخ وفأ أن يلاحظ الجمع وهو يرى الفرق وأن لا ينسى الفرق وهو غارق في الجمع أشياء غرائب يعني لا يقول هو هنا عليه رحمة الله ال يعني يتكلم وهو يقول تاثرهم ب بالفلا بالفلاسفه وينقل نقولات كثيره هنا لعله يعني اذا صار معكم فرصه تقرونها اي في في نفس الكتاب ها والله هو مطبوع انا اخذته من المكتبه طبعته دار بن عفان في مصر. أنا مقصود من فكره. ها؟ من فترة ما. ولا... فترة فترة. والله إني ما أدري والله. مولو فترة عندي. موجود المكتبة ما شاء الله. ها؟ المكتبة اشتريت منها موجود من شاء الله لكن ما أدري في عليها تاريخ ولا. تدميرية. أي صير موجود يعني مثل الكتب دي. تجلس كثير من الأحداث. يعني تصير موجود كل طابعته عام ستة وعشرين لكن تصير موجودة أنا شوف المعرض الجامعه الاسلاميه إذا يسر الله ذهب الإنسان يجد مثل الكتب حتى هذه دار ابن القيم اللي بالرياض هنا تعاونه مع دار ابن عفان في مصر هي اللي تبيعه وتشارك بالمعرض دائما ها هيسن الماضي للغايه لكل شيء فتحوا تبع ميزه لقيت فيها الكتابين لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لا المكتبات المكتبه المعارضه اللي يقيمه هنا ضعيفه جدا لا لا معرض الجمعيه الاسلاميه ميزته ان اعظم المكتبات في المملكه كلها مشاركه يعني يحتاج ذهب الانسان يحتاج يومين ثلاثه إذا أرادوا يعني ينظر ويكسب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ما تيسر في يعني يكسب عدة مكاسب في واحد يا شيخ يرأي صيد يصيد يصيد, يصيد يصيد الطيور ويقول لأحد أصحابه خاون فما كان صاحبه ماله يعني هواية بالطيور فلما جاء المعرض قال لصاحبه ذاك يلا جاء الصيد مشينا كانوا في قلب وسط المدينه صيد ما شاء الله فكل واحد له صيده طيب اللا اللا الحقيقه الكونيه طريقها ذكروا شيخ الاسلام عليه رحمه الله في الفتاوى المجلد العاشر صفحة مئة وأربعة وستين. زعلني نشوف الحين. عن الاضطراب كان يسأل ما يستبعد. التراب. ما يستبعد لأنهم يبعدون عن ذكر الله. فالشياطين فد... الشياطين ت... الحقيقة الكونية ما هي ما هي شيخ الإسلام يبينها هنا وهي مرت معنا لكن صفحة 164 يقول وهؤلاء يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء طيب ما ذكر القدر لأنه داخل في, في الربوبية في افعال الله لكن جاءت علي زاد عليها قليلا وقال اكتبوا هذه ويجعلون ذلك مانعاً من اتباع أمره الديني الشرعي أيه. قال فأولاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم قالوا هؤلاء من اعظم اهل الارض تناقضا بل كل من احتج بالقدر فانه متناقض ثم ذكر تنبيه فقال فانه لا يمكن ان يقر كل آدم ان يقر كل ادمي على ما فعل فانه لا بد اذا ظلمه ظالم اي ما يقبل ما يقبلها على نفسه بل يطلب أن يعاقب هذا الظالم ويكف عدوانه فثم قال الشيخ فيقال له إن كان القدر حجه فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك <تصفيق> أكتب هذه قال فيقال له إن كان القدر حجه فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وان لم يكن حجه بطل أصل قولك أنه حجه النتيجة أنهم لا يطردون هذا القول أي ما يطردون ولا يلتزمون إذن هذا يبطل قولهم ثم قال في صفحة 69 وطريقة الحقيقة عندهم اكتبوا هذه انهم يشهدون الحقيقة قال وطريقة الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه شيء غير بطريق قط الحقيقه ان دوم الذي لا تقيد صاحبه بامر الشارع ولا ولكن بما يراه وبذوقه بما يراه ويذوقه اسف ويجده ونحو ذلك اي ما يحكمهم الا هواهم نسال الله العافيه فهذا ابطال للشرع نسال الله ان يرزقكم العافيه والسلامه يقول الشيخ لماذا قالوا بالحقيقه الكونيه يقول لانه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه لان هذا الحجه عنده اي فقال ما دام يقدر خلافه فلا يمكن ان نقول طيب ما نتيجه ذلك اي قال الشيخ ذكر من نتائجه لانه ابطال قال الشيخ نتيجه يعني معنى كلام الشيخ نتيجه ذلك الانحلال والاباحيه انظر 14 عشر من الفتاوى و11-418 يقول هنا الشيخ عليه رحمة الله فمن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة أمرا ونهيا إنما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الحال فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة النبوية بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه ثم ذكر أنهم قد يعاقبون بسلب الإيمان نسأل الله العافية ويرتدون ويحصل منهم ما يحصل ثم رد عليهم بقولهم قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال اليقين قال حسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين اجلا دون الموت ثم قرأ ذلك إذن يقول اليقين نكتبها هذه اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين يعني نقل الاجماع على معنى ايش اليقين الامر الثاني الكفر الله عفنه وياكم حيث قال عليه رحمة الله في المجلد العاشر أي من النتائج الحلال والكفر قال في المجلد العاشر صفحة 162 واثنين وستين قال اكتبوا هذه فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة انه تكلم عن المعصية والبر والفجور والهدى والضلال والحق والباطل ذكر أشياء نقف طيب بس ممكن نكمل بس هذا يقول فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يأول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام يعني ما يكفر عبد الله ما يفرق بين عبادة الله وعبادة الأصنام قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين قال بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود الكائنات وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين وذكر كلام آخر أنه يعني يصل بهم الأمر الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد مثل ما قال ابن الفارض وغيره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه اجمعين